إذ يغشكمُ عسَّ أمنَّ من هو ينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ما اللي يطهّركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني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 وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلا أنحسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله ذلكم وأن الله مهلك أيد الكافرين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 وتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصه وتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا أن الله شديد العقاب.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 يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول الرسول تخونوا أماناتكم وأتم تعلمون واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم في وأن الله عنده أجر عظيم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 السماء أو بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون